فكيف كان عذابه ونذر ونقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مذكر كذبت عاد فكيف كان عذابه ونذر إن أرسلنا عليهم ريح صر في يوم نحسم مستمر فانزعوا الناس كأنهم أعجاز مخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشعا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر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 فنادوا صاحبهم فتعاقوا فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم نقم إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بقشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فقمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ف.